ولو اراكم كثيرا لفشلتم لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله حسب ان له عليم بذات الصدور وَإذركُهُ إذِ تَقَتُ في آيُكُ قَلَ وَيُقَلُكُمْ في ُونم لقََ الله لَقَبَ اللههُ أَمرًا كانَ مَفَعول وَإِلَ الله تُج الأُم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 مِنكُمْ إِنِّي أَرَى إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 حتىَ يُغَييرُ مَا بِأَفُسِهِم وَأَنَّ اللهَّه سَمع عَم كَدَأْ بِآالِفِ رَعونَ والَّذينَ مِنْ قَضِلِهِم كَذَّبُ بِآياتِ رَبِّهِم فَأَهلَكْنَاهُم بِذُنوا بِهِم وَأَغْرَقَنَا آلَ فِ الرعون وَكُلّم كَُوا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 اَمَّا تَسْقِفًا لَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِن مَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَسَنَبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ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 وَلَّهُ عزيِيزٌ حَكِيم لَلَا كِتابابُ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمََّكُمْ لََسَّكُمْ فِي مَا أَخَذُّمْ عَذااب نظِيم فَكُلُ مَِّا غَالِمتُم حَلَلَ طَيبَ وَاتَّقُ اللهَّ إِ اللهَّه غَفُ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 نَالَكُم مِ وَلَا يَتِهِم مِن, من شَيْئٍ حتىَتتَّ يهَا جِروا وَإِن ْتَم صَروكُم فِيّين فَعَلَيكُم النَّصرُ إِللاا إِلَّا, إلا عَ قَوْمِن بَيْنَكُمْ وَبَنَهُم مِ ثَابُ واللَّهُ بِماَا تَعْمَلُ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 ان الله بكل شيء عليم ذرائعه من الله ورسوله الى الذين عاهدتم الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض اربعه اشهر واعلموا واعلموا أن انكم غير معجز الله وان الله مخزيل كافرين واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله ان الله باريء من المشركين ورسوله اِن تُلْتَم فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاِن تَوَلَّيْتُمْ فَعَلِمُوا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المتقين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 عند رسوله الا الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا هو ولا ذممه يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اشْتَرَوُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِكُمْ وَطَعَنُوا وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا فَقَاتِلُوهُمْ أَيَّامَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ألا دُنقاتلون قَوْمًا نَّكَثُأَمَالَهُ وَهَمّ وَهَمّ بإخاجِ راصُول وَهُم ببدأَأُوقُم أَْ وَلا مَروح أَتَخشَعونَهُ فَلههُ أَحَقّ أن تَقْشَهُ إنكُم تُم مُؤمِنين.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 أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَتْرُكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِيَّةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تعملون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 مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ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 والان كان اباءكم وابناءكم واخوانكم وازواجكم وازواجكم وعشيرتكم واموال لن تعرفتموها وتجاره تخشون لكسادها وَاتَّجَاهَ تَتَّخَشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَعَلَّ إِلَيْكُمْ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي القوم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم فلم تغن عنكم شيئا وضاق عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم, ثم وليتم بدبرين قَّا أَن زَل اللهَّ سكينَتَهُ على رَسُولِهِ وَعَلَ المُؤمنِنينَ وَأَن زَلجُودَ وَأَن زَلَجُلُودَلَمْ تَرَوهَا وَعدذبََّذينَ كَفرَروا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرين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 وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ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 المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفقون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 ما يشركون يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم وياذ الله وياذ الله الا أن يتم نوره ولو كره الكافرون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 فذَ الششّرهُم بعَذاابٍ أَلم يَوْمَا يُحمَا عَلَيْهَا ف نَارِجَهََّ مَ فَتُكوى فَتُكوى بِهاجِباههُم وَجُوبُهُم وَظُهُورهُم هذا مَا كََزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُمَاكُتُم تَكْنِزُون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 وَمَتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ وَلَوْ أَرَادَ الْخُرُوجَ لَأَعَدَّ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ هَمَّهُمْ فَثَبَّطَهُمْ فَتَثَبَّطَ هُمْ وَقِيلَ قَعُدُوا مَعَ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 إِلَّا أَنَّهُم كَفَروبِ اللَّهِ وَبِرَرسْمُولِهِ وَلَا يَأتُونَ الصَّلااتَ إِللاا وَلَا يَأتُونَ الصَّلااتَ إِللاا وَهُمْ كُسَلَ وَلَا يُم فِقُون وَلَا يُم فِقُونَ وَهُمْ كَارِهون فَلَا تُعَجبِكَ أَمْوَالُهُم وَلَا أَلادُهُمْ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 زَيَّنَ لَنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبَنِي السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلِ الْأُذُنُ خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَرْحَمُهُ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أليم يَحْلِفونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لُرضُوكُمْ وَلَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقّ أَ يُرضُوه إِن كَانوا إِن كَانوا مُؤمِنين أَلَمْ يعلَمُأَهُ مَي يُحَادِل اللهَا وَرَسُولهُ فَأََّ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 إِنْ عَذَّبْ طَائِفَةً مِنْكُمْ نُعَذِّبْهُ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ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 يَأمرونَ بِالمَعْروفِ وَيَنهَونَ عَنِيمٌ كَرِ وَيقمونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَةَ وَيُطعونَ اللهَّ وَيُطعونَ اللهَّ وَرَسُولهُ أُلِكَ سَيررحَمُهُمُ اللهَّ إِ اللهَّ عزيِيزٌ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 وَماَا لَهُمْ فِي الأررضمِ وَلّ وَلَا نَصير وَمِنْهُم مَنعَهَدَ اللهَّهَ لإِن آتَانَ مِن فَبظُلِه لََ الصَّدَّقًَا لنصدقن لََ الصََّّقََّ وَلَنَكُونًا ل مِنَ الصَّالِحين فَ ما آتاهم من ثنبله بخلو به بخلو به وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما بما اخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون لَمْ يعلَمُ أَ اللهَّهَا يَعلَمُ سِروَهُم وَنَجوام وَأَنَّ اللهَّه عََّامُ الغُيوبََّذينَ يَلْمِزونَ الْ المُطَّوعينَ مِنَ المُؤمنينَ فِي الصَّدَقاتِ وََّذينَ لا يَجون وََّذينَ لا يَجِونَ إِلَّا يهدهَهُم فَيَسْخَرونَ مِنُم يَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ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 وَكَرِهوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ ارْجُمَانَ مَا أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَقُلْ فَقُل لَن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا إِن كُنتُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقُعُودُوا مَعَ الْخَالِفِينَ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ انهم كثروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بئات الدنيا وتزهق انفسهم وتزهق انفسهم وهم كافرون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 عَد اللهَّ لَهُم جََّاتٍ تَجرمٍ تَحْدِيَ الْأَنهَار خَالدين خالدينَ فِيهَا ذَلكَ الْفَووزُ العظيم وَجَ المُعَِّرونَ مِنَ الأعْرَابِ يُؤذَّنَ لَهُمْ وَقَعددَّ فينَ كَذَبُ اللهَّه وَرَرسُلَ لا يُصيب الَّينَ كَفرَرُوا مِنْهُ معذااب أَلملَْسَ على الضّوفَاءِ وَلَا عَ المَرضَ وَلَا عََّينَ لا يَجون ماَا يُم فِ قُونَ حََج إذ نَصَح إِذَا نَصَح لِلههِ وَررسُول مَا علىمُحسِنِينَ مِن سَبيل والله غفور رحيم ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم قل لا اجد ما احملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون